إلى الله ذلفان إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهلي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه وهو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكوير الليل على النهار ويكوير النهار على الليل وسفخر الشمس والقمر وسفخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى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 فإذا مس الإنسان ظل دع ربه منيذا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أددا ليضل عن قل تمتع بكثرك قليلا إنك من أصحاب النار أم هو قانت آلاء الليل ساجدا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 فَإِن تُرِضِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ إِنَّنِي أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 أجتنب الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولا فَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَن فِي النَّارِ لَٰكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّدَنِيَّةٌ غُرَفٌ مَّدَنِيَّةٌ أجري من تحت الأنار. لون مختلفا الوانه ثم يهيج فتره مصفر ثم يهيج فَتَرَاهُ مصفر ثم يجعله حطاما من في ذلك لذكرى اولي الالباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم سَنَالَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَالٍ مَثَالٍ يَتَقَشَّعُرُ مِنْ جُلُودِ الَّذِينَ يُخْشَوُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُم وَقُلُوبُهُمْ إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ أثانية قسعره منه جلود الذين يخسون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من فِي وَجْهِ سَوْءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَطِيلًا لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ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 غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يزدويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 أليس الله بكافر عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضغل الله فما له من هادا ومن يهدي الله فما له من مطل أليس الله بعزيز ذي ولا ولئن من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم صفات ظرره أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إن سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب قيم إن أنزلنا عليك الكتاب لن بالحق فمن اهتدى فلينفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما ان قلت عليه من بوكيل الله يتوفى الانفس صحيحا موتها والذي لم تمت في منامها يُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَى وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمْ يَتَّخِذُونَ مِن دُونِ الله قُلْ أَوَلَوْنَكَ ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأ الزتق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 ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم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 سيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين، وألم يعلموا أن الله يبس طرزق لمن يشاء؟ لا تقنطوا من رحمة الله جاءوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان يهتيكم العذاب بغتت و لا تشعرون ان تقول نفس يا حسرتا فَظَلَّلْتُ فِي جَنَّاتِ اللَّهِ وَإِن كُنتُم لَّمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ هَدَانَا لَكُم كُنتُم مِّنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولُ حِينَ تَرَى أقول حين ترى العذاب لو أن لي قوة فأكون من المحسنين بل قد جاءت كآيات فكذبت بها واستكبرت وقمت من الكافرين.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 بل الله فاعبد من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في الصور فصعق مَن فِي خَفِي الصُّورِ فَصَاعِقٌ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن ثَبَتَ عَلَى دِينِهِ ۖ فَتَنَاهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ رَغَبًا عَن سرقت الأرض بنور ربيا ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووَفَّرْتُهُمْ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 فتح أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم يذلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم لقى قد كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين اسِقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَخُطَّتْ أَبْوَابُهَا وَقِيلَ لَهُمْ خُذُوا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ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 يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين